أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وهو <تصفيق> الذي م ر ج البحرين هذا عذب فرق وهذا ملح حجاج وجعل ب ي ن ه م ا برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الباء بشرا فجعله نسبا وصدرا ويعبدون موسوعه م النابلسي ر وكان ا للعلوم ا ظهيرا ا ل ا إ ل ا م ش ا ي ه إ ل ا م ا شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا و ب ل ا أ و س ل ا سته ايامها ثم استوى